موسوعه ا د ا ل ن ا ب ل س و ل ل آ خ خير ر ة ل ك م ن ا ل أ و ل ى ولسوف ي ع ط ي ك ربك فترضى أ ل م يجدك ي ت ي م ا ف ح و ى